Merci à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous parlez le français? Vous parlez le français? Non, je parle le français. Pardon, je parle le français seulement, mais j'ai un traducteur automatique. Et maintenant, je vous parle. انه يريد التحدث بالفرنسيه ولكني انا المترجم الالي ساتحدث بالعربيه علم بالسلام بايكول اون فو لا سايف ماي مكالمه عفوا نعم هل تستمر معي مكالمتهم نعم انا الذي ساستمر مع معك شارجو بيرنانديز دي كاديو ال فارمونديز دو مارديو وان انا فارمون ديست انا صح حت توضيح اكتر لو حابب تتحدث اللغه الانجليزيه انا ممكن اتابع معاك باللغه الانجليزيه بلغ بالري انا بنت بيت انجلش انا مترجم الي فرنسي عربي فقط انا اكتريه في التحدث بالعربيه عشان باسم حضرتك فرينديز فرينسي alam hayko frenchy الرقم عاقل اكثر ولا رقم حاجه مني منه ولا رقم اكثر نعم نو ان اوتغ نومبره ب سي ا كوز دي ل سيكفيز دو لانكيزيشن لا بخصوص رقم اخر طب احكي الرقم مو مو الرقم الرقم يا كوره لك بابا 0 11 11 12 10 10 10 80 80 88 في جيت اللي شفته اللي كان بيتكلم باللغه الفنساوي انا صوتو بيخلم باللغه العربيه في الوقت الحالي فلو لا لا فلو لا انا مع الارقام باللغه العربيه ممكن يتكلم معايا مقدم انه شخص اخر صديق تمانين. له صديق له 80 88 6 3 حتى مطحني فانا لكم. Zero, onze, eight, zero, minutes, zero, 11 رقم 0 0 8 0 1 minute s'il vous plaît 0 11 11 8 0 8 0 8 8 0 8 8 6 3 8 6 3 6 8 Ba eh me e në po tis lq' aldi. Enneні në po tis kmanët rë 돌itza fukran arroë53 freed N SomehowELLA e në këhri hih SWIT0 jarëcha treme për Ehӣ icërstaik workflows etuar these. Y&ge qën për xa crawl për x engineering ماذا نستطيع ان نفعل انه سيتكلم اخوه اخوه الذي في الذي في الجيزه تمام يبقى على شريحته فعنده استفسار عندما يتكلم سينفذ رصيده عفوا عفوا انا راكبه المخده كده